لِئَن نَرَى سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَللَكُمْ تَصْلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَم بُورِكُم مَّن فِي النَّارِ وَمَن حَوْلَهَا وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا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 سيره قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلموا وعلو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 ساكِينَكُم لا يَحَطِمًا مَِّكُم سُلَمَُ وَجُودُ وَهُمْ لا يَشَعرون فَتَبَ السَّمَ باحكَم مِنْ قولها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 وَاتَّفَقَدَ الطَّيْرَ فَقالَ مَالِي لا أَرَى الْهُدُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لاَ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّ أَوْ لَيَأْتِيَنَّنِي بِسُمْقَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ احَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ رَأَتَكَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ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 صَدَقَ قُلْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اِذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَالْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُنْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا ثوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك والامر اليك فانظري ماذا تأمرين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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي مُدُونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلِ أن تُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَا نَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّقِبًا لَّهُمْ بِهَا وَلَا نُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يا عَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَ عَفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ علم الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لِيَبْلُوَني أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قَالَ نُنَكِّرُ لَهَا عَرْشَانًا أُرِئْتَ هُدِيَ أَم تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لاَ يَهْتَدُونَ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُهَا وَكُنَّا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 ولقد أرسلنا إلى فمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعدلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك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 وَأَن جَنََّذينَ آمَنُ وَكَيَ التَقُ وَلُوطًا إقَالَ لِقَمِهِ أَتَأتُون الفَاحِجَةَ وَأَن تُمتُ بصِعون أَإِكُم تَأتَُ الرجَلَ شَهُوةَم مِن دُون الن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 ma kan lakum antum betu shajaraha a ila hum ma allah bel hum kawm yagdiloon a man jajal al-arboe karara wajajal khinaalaha anhaara wajajal laha سَيَجْعَلُ وَجَعَ لَبَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۚ أإِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ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 تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هُوَ بُرْهَانٌ صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون 110. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم شك منها بل هم منها عن وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وابا انا ان لمخرجون لقد وعدنا هذا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 بِهِ الْعَمْيَ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ يُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَهُمْ يوزعون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 ألَم يَرَو أن جعلن الليلى لشْكُنُ فِيهِ وََّهَا رَمُدُصِرا إن فِي ذَلكَ لآياتِ لقَم ف الص فَ فَزمَ في, في السَّمواتِ وَمَ فيِي الأرض إلا مَ شَ الله وَكُّ أَتَوه دَ خِرين وَتَرجِب تَحسَبُهَا جمِدَ تَ تَمرون 17 18 19 20 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 26 26 26 فزعي يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزعون إلا ما كنتون فَهَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُوا